هذا الثالث يقول هذا الثالث عشرنا ان الديمقراطيه الاسلاميه وهي مخيم اخيه يذكر اصلا لفظ الديمقراطيه اولا اعجمي ثانيا لفظ حاجه وبالتالي نسمع اليوم من يسممه بالاسلاميين السياسيين من يجعل الشورى رديفا للديمقراطيه فاذا كان هذا هو المقصود فنحن نقول مصطلح الشهوه نبديها وبخاصة أن مصطلح الديمقراطيه مصطلح الفاظ قد يستعمله الاسلامي غير ان يستعمله العلماني قد يستعمله الغربي غير ان يستعمله الشرقي وبالتالي ماذا نضع لأنفسنا او على انفسنا قيودا نحن في غناءنا في دان. ف. الديمقراطيه اذا قصد بها الامور التي تتعلق بحياه الناس مما ليس فيها نص فانا نعرف فيها باسن يعني الديمقراطيه بدنا نبني مثلا دار المحافظه نبنيها 500 متر و 200 متر عملنا انتخابات ايش الافضل شفنا مثلا المهندسين والاي اشتراف انزل انتخابات للناس لنأخذ رأيهم هذه الامور فيما ليس فيها المرض هذه لا تعارض الدين بل النبي عليه الصلاة يقول انتم اعلموا في امور دنياكم لكن ان تكون ديمقراطية على النصوص الشرعية ان تكون انتخابات على الناسين. ان نقبل حال الاحوال وبل قد يكون حكمه اشد من ذلك بدرجات والله المستعان